وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ كنت فضاً غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت كَلَّا عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِيَّا نَصْرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْدُونَكُمْ فَمَا الذِي انصَرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ فَلَن تَمِلَّ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِمَا لَمْ يَأْتِ بِمَا لَمْ يَأْتِ بِمَا لَمْ يَأْتِ يُضِيعُ وَأَنَا اللَّهُ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويم ويعلم المكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين ان ولم ما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 di